Wa maa maa maa وَأَسَيْنَا تَامُودَ نَقَطَهُم بِقَوْمٍ فَأَمُوهِغَا وَمَا وَإِذْ قُرْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْكَ وان نترو يفوق ماما وَإِذْ قُلْ مَالِ